الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال باب وجوب الدخول في الإسلام وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقوله تعالى إلا الدين عند الله الإسلام وقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية قال مجاهد السبل البدع والشبهات قال المصنف رحمه الله باب وجوب الدخول في الإسلام هذا باب عظيم ينبغي على كل مسلم أن يتنبه له وأن يعرف أمر الله سبحانه وتعالى له بذلك الدخول في الإسلام وذلك بالتزامه. بالإسلام أحكام الإسلام وشرائع الإسلام وما في الإسلام من أوامر ونواهي فيكون منقادا مستسيما متبعا مطيعا فهذا أمر مطلوب والله جل وعلا أمر أهل الإيمان بذلك أمرهم بخولي بالاسلام وذلك بالتزام أحكامه وتفاصيله وشرائعه كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أعملوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ادخلوا في السلم والمراد في السلم أي الإسلام بشرائعه وأحكامه وأوامره ونواهيه وتفاصيله كافة لا تتركوا منه شيئا جاهد أنفسكم على التزام أحكامه والتقيد به والإنقياد التام لمجاهد الإسلام من أوامر ونواهي وفرائض وواجبات. ادخلوا في السلم كافه اي لا تتركوا منه شيئا لا تتركه منه شيئا بل حافظوا على الاسلام واسمسكوا به ولا ينفي ان يدخل احد في السلم كافه فاذا تخلع عن هواه وهرسه فالنفس تبحث عن حضور وعن أمور وعن شهوات قد في العبد عن هذا الدخول وعن هذه المحافظة على الإسلام وأعظم ما يصرف عن هذا الدخول الشيطان الرجيم أعادنا الله منه ولهذا قال تبارك وتعالى في هذا السياق ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين لأن الشيطان يريد نقل الإنسان عن الإسلام عبر طرق يأخذ الإنسان فيها بخطوات تدرجية في الترك والتخلي عن الإسلام ولهذا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان فأفاد هذا السياق العظيم لمن أراد الدخول في الإسلام شرائع وتفاصيله أن يتخلى عن هوى النفس وأن يحذر أسد الحذر من الشيطان الرجيم، وأن يحذر أسد الحذر من الشيطان الرجيم. قال تعالى يا أيها الذين أعملوا دخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ليست المسألة أمرا اختياريا تأخذ وتدع حسب هوى النفس ورغبتها فما راق للنفس اخذه وما لم يرق لها تركه لسها كذشان المسلم بل المسلم مستسلم لله منقاد لله اذا امره اعتمر واذا نهاه انتهى فاذا كان يعصي في المعمور ويرتكب المحبور فهذا من نقص اسلامه فهذا من نقص اسلامه ولم يتحقق له إسلامه ومطلوب منه أن يزاهد نفسه على الدخول في الإسلام كافة بالمحافظة عليه والعناية به والبعد عن كل أمر ينقصه أو يخل به وبهذا يعلم أن انشغال الإنسان بغير الإسلام الذي هو شرع الله ودينه حتى حتى لو كان على وجه التقرب إلى الله تبارك وتعالى وإرادة ثوابه لا يقبل من الإنسان لا يقبل من الإنسان فلا يقبل من الإنسان إلا الإسلام الذي هو شرع الله ودينه تبارك وتعالى وما أمر به عبادة ولهذا قال المصنف رحمه الله باب وجوب الدخول في الإسلام وجوب الدخول في الإسلام أي بالالتزام به أي بالالتزام به كما شرع الله وكما أمر الله وكما بلغت رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه فالإسلام هو دين الله عز وجل الذي بلغته رسله الذي بلغته رسله فلا يقبل الله عز وجل دين سواه ولا يقبل عملا إلا ما جاء من طريق الرسل الذين ختموا بمحمد صلى الله وسلامه عليه وأورد نصوفا تبين مدلول هذه الترجمة فذكر أولا قول الله سبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي غير الإسلام أي غير هذا الدين الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده وأمرهم به وبعث به رسل عليهم صلوات الله وسلامه فلن يقبل منه لا يقبل الله تبارك وتعالى دينا ولا عملا ولا طاعة ولا قربة إلا ما كان إسلاما بعث به رسلا ودعا إليه عبادة فليس باب العبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى مفتوحا للإنسان يعبد الله بما شاء ويتقرب إلى الله بما شاء أي العبد ليس الباب مفتوحا بل عبادة الله عز وجل إنما تكون بما أذن وبما شرع وبما أمر تبارك وتعالى عباده به ولهذا في في قوله ومن يبتغي غير الاسلام دين تحذير من مخالفة الاسلام والرغبة عنه وعن اعماله وعن اوامره الى خرافات باطلة او ظلالات زائفة او اهواء من حرفة او تجارب مدعات او نحو ذلك من الابواب التي صارت منزلقا لكبير من الناس في التخلي عن الإسلام والدخول في أعمال ليست منه ولم يسرعها تبارة وتعالى لعباده قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه لاحظ هنا قول فلن يقبل منه في هذا السياق ومن يبتغي غير الإسلام دينا يعني من طلب لنفسه دينا وسرعا واحكاما يلتزمها ويحافظ عليها وربما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها فكل هؤلاء لا يقبل الله تبارك وتعالى منهم إلا إذا كان دينهم هو الإسلام إلا إذا كان دينهم هو الإسلام لو تقرب الإنسان إلى الله عز وجل الليل والنهار لو تقرب إلى الله الليل والنهار وأطال القيام والعبادة والعمل على غير لا الإسلام فكل ذلك لا يقبل ولهذا سيذكر المصنف قريبا قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد قوله فورد هو بمعنى قول فليقبل من فورد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه فالله تبارك وتعالى لا يقبل من الهمل إلا ما كان إسلاما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وشرع وشرعه لعباده وأدين لهم به أما ما سوى ذلك فلا يقبله الله سبحانه وتعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ولا يقف الأمر عند هذا الحد وهو عدم القبول بل إنه يكون خاسرا معاقبا آتما يلحقه الخزي والعقاب لترك الإسلام الذي شرعه رب العالمين وأمر سبحانه وتعالى عباده به قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أيضا تأمل هنا قولهوا في læخرة وهذا فيه تنبيه أن أعمال الإسلام التي يقوم بها العبد في هذه الحياة المقصود بها l'اخرة وليس المقصود بها الدنيا وهذه ملاحظة مهمة المقصود بها الْآخرة وليس المقصود بها الدنيا الصلاة والصيام والحج هذه أعمال للآخرة أعمال للآخرة ولهذا قال الله في آية أخرى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه شروط السعي المشكور عند الله أن يريد به صاحبه الآخرة أن يريد به الآخرة وأن يسعى لها سعيها وقدما تبارك وتعالى من أراد بعمل الآخرة الدنيا في آيات حديدة في القرآن في قوله سبحانه وتعالى في الآية التي قبل هذه الآية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وقال تعالى ومن أراد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يضخصون فذم تبارك وتعالى من أراد بعمل الآخرة الدنيا من أراد بعمل الآخرة الدنيا يصلي لأجل الدنيا ويصوم لأجل الدنيا ويتصدق لأجل الدنيا ولهذا لاحظ قال وهو في الآخرة لأن الآخرة هو ميدان الثواب والجزاء على العمل على العمل الذي كان في الدنيا ولهذا جاء علي بنبي طالب رضي الله عنه وارضاه عن الصحابة اجمعين قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الاخرة مقبلة ولكل منهما بنون يعني للدنيا بنون ابناء للدنيا لا هم لهم الا الدنيا وللاخرة بنون همهم الاخرة ولكل منهما بنون تكونوا من ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ولهذا فإن من فوائد هذه الآية أن تكون الآخرة نصب عيني الإنسان في أعماله وفي طاعاته وأن يتذكر دائما أنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى في يوم الدين يوم الجزاء والحساب فيجازيه ربه ويحاسبه على ما قدم من الأعمال، وفي ذلك اليوم تتجلى الأمور وتنكشف الحقائر ويبعث رماد الصدور ويجاز الناس على أعمالهم، فتكون مصيبة الإنسان عظيمة إذا كان قدم في هذه الحياة الدنيا قربات كثيرة وأعمال عديدة. ولكنه يأتي يوم القيامة خاسرا لكون تلك الأعمال وتلك القروبات على غير ماذا على غير الإسلام لكون تلك القروبات وتلك الأعمال على غير الإسلام فوجب على العاقل أن يتنبه لهذا الأمر وأن نفسه في أن تكون طاعاته وأعماله وقرباته قائمة ومبنية على الإسلام الذي هو دين الله تبارك وتعالى وكل خروج عن الإسلام وعن تعاليمه فهو مربود على صاحبه والمصيبة في هذا الباب في كثير من الناس عظيمة إذ إن عددا منهم تجده يمارس أمورا تخرج من الإسلام وتنقل الإنسان من حضيرة الدين وهو يظن نفسه متقربا إلى رب العالمين بأعظم القربات ومن أعظم الأمثلة على ذلك حال من يعكف عند القبور من يعكف عند القبور باكيا خاشعا متذللا منكسرا طامعا راجيا يجعل المقبورين وسائط بينه وبين الله تبارك وتعالى حاله كحالي من قال الله تبارك وتعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله الظلفة وقول الله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء صفعاؤنا عند الله فيتخذ الوسائط بينه وبين الله تبارك وتعالى منددا مسويا عادلا غير رب العالمين به ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وستكون ندامة هؤلاء عظمى لأن الله عز وجل أخبر عن حال من يصوّون غير الله به في ذلهم وخضوعهم وانكسارهم وخشوعهم وتدللهم ورجائهم ورابهم ورهبهم ذكر عن ندامتهم فيما ذكره سبحانه وتعالى في قوله الله إن كنا لفي غلال مبين إذن نصويكم برب العالمين بل بلغ الحال بكثير من الناس أنه في صلاته لا يخشع ولا يذل ولا ينكسر وعند المقبورين يخشع ويذل وينكسر ويرغب ويرهب ويرجو ويطمع أين حقيقة الإسلام هنا أين الدين هنا الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده ولهذا يجب على الإنسان أن يتأمل هذا الامر وان يتنبه له ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وكذلك من يمضي في عباداته واعماله على بدع ما انزل الله بها من سلطان وظلالات ليس عليها حجة ولا برهان متقربا الى الله تبارك وتعالى به فكل ذلك لا يقبله الله وقد اعلن ذلك صريحا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد هذه هذه الآية آية أخرى في المعنى نفسه وهي قول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وهذه الآية بمعنى الآية التي قبلها إن الدين عند الله الإسلام فالدين الذي يرضاه الله ويقبله من أهله وأصحابه ويثيب عليه ويشكر صاحبه هو الإسلام الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده وأمرهم به وبعث به رسله وأنزل به كتبه هذا والدين وكل دين سوى الإسلام فهو ظلال كل دين سوى الإسلام فهو ظلال مهما وضع له صاحبه من المبررات ومهما التمس له من الأعذار فكل دين سوى الإسلام ظلال وكل تقرب إلى الله تبارك وتعالى بغير الإسلام فهو بعد عن الله وليس تقرب وكل سير إلى الجنة وطلب لها بغير الإسلام هو في الحقيقة بعد عنها فكل طريق إلى الجنة مسدود إلا من طريق الإسلام الذي هو دين الله تبارك وتعالى الذي بعث به رسله وختمهم وختمهم بمحمد صلوات الله وسلامه عليه ثم أورد في تبيين هذا المعنى والتأكيد عليه قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون وهذه لا يساقها المسنف في هذا الموضع ليبين بها أن الإسلام الذي هو دين الله تبارك وتعالى الذي لا يقبل دينا سواه هو الصراط المستقيم هو الصراط المستقيم والسبيل القويم المؤصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى وأن هذا صراط مستقيما فالإسلام هو هذا الإسلام هو صراط الله المستقيم ما هو الصراط المستقيم أحد الصحابة سئل عن ذلك سئل عن الصراط المستقيم ما هو قال هو طريق تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله ونهايته في الجنة طريق تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله ونهايته في الجنة طريق مستقيم يوصل صاحبه الى جنات النعيم والله عز وجل ذكر الصراط هنا قالوا ان هذا صراط مستقيما وامر عباده بل عليهم ان يدعوه دعاء متكررا بالهداية الى هذا الصراط في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقوله اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء يتكرر منك كل يوم وليلة سبع عشرة مرة في الصلاة المفروضة فأوجب الدعاء وأعظمه وأهمه بل ليست في الأدعية أعظم من هذه الدعوة هي أكمل الأدعية وأعظمها اهدنا الصراط المستقيم لأن العبد إذا هدي إلى صراط الله المستقيم سعد في دنياه وأخرى ونال الفلاح وسلم من الخسران قال وأن هذا صراطي مستقيما يقول العلماء رحمهم الله إن صراط الله المستقيم متصف بصفات ثلاث عظيمة الصفه الأولى الاستقامة طريق مستقيم ليس فيه عوجات وليس فيه انحراف وليس فيه التواء بل هو موصل إلى الحق بطريق مستقيم غير مائل ولا معوج والاستقامة تعني القرب لأن الطريق المستقيم هو الطريق الوحيد الموصل إلى المقصود بأقرب طريق وأن هذا صراطي مستقيما فإذا من صفاته الاستقامة والصفة الثانية اليسر طريق يسير ليس طريقا وعرا أو صعبا أو شاقا بل هو طريق سهل وقد قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر والله جل وعلا قال ما جعل عليكم في الدين من حرج فهو دين يسر الطريق المستقيم طريق ميسر ليس معسر ليس صعبا ليس حزنا ليس وعرا بل طريق سهلة ميسرة فهذه الصفحة الثانية والصفحة الثالثة السعة الصراط المستقيم واسع لو لو دخل الناس من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في هذا الصراط المستقيم يسعهم أو لا يسعهم يسعهم طريق واسع ليس طريقا ضيقا لا يكفي إلا لواحد أو لعشرة أو, أو لعشرين أو لمئة أو لمئتين أو ألف أو ألفين طريق واسع يسع الناس كلهم من زمن آدم إلى نير الله الأرض ومن عليها لو دخلوا كلهم في هذا الصراط لو وسعهم فهو طريق واسع فإذا الصراط المستقيم متصف بالاستقامة والسهولة والسعى ودين الله تبارك وتعالى الذي أمر جل وعلا عباده به وقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الصراط بمثل فكان الصحابة حوله كما في حديث ابن مسعود وخط بيده خطا مستقيما وخط على جنبتي هذا الخط المستقيم عن يمينه وعن يساره خطوطا خط مستقيم وعلى جنبتيه خطوط يمينه ويساره وقال عليه الصلاة والسلام هذا صراط الله المستقيم قال وعلى جنبتيه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وعلى كل السبيل منها شيطان يدعو إليه بمعنى أن الإنسان وهو معظم في طريق الله وفي صراط الله المستقيم سيمر مرات كثيرة وحين عديدة على يمينه وعلى شماله على سبل تخرج الإنسان من صراط الله المستقيم والخروج عن صراط الله المستقيم يكون من أحد طريقين يكون من أحد طريقين إما طريق الشبهة التي تخرج الإنسان عن صراط الله المستقيم إلى حيث البدعة والضلاله. والطريقة الثانية الشهوة التي تخرج الإنسان عن صراط الله المستقيم إلى حيث المحرمات والموبيقات فالخروج عن الصراط المستقيم اما عن طريق الشبهة او عن طريق الشهوه والشيطان كما جاء في بعض اهل في بعض الاثار في كلام اهل العلم يسمم القلوب يعني ينظر الى ميل القلب اذا وجد القلب ميالا للشهوات رغبه فيها وحثه عليها وزينها له وإذا وجدهم صريفاً عن الشهوات إذا وجدوا من عن الشهوات غير مقبل عليها جعلوا يتشدد في في في دينه ويغلو في دينه إلى أن يخرج عن الدين بغلو يفضي إلى البدعة وإلى الضلال وربما إلى الشرك بالله تبارك وتعالى فوخرج الإنسان عن الصراط المستقيم إما عن طريق الشبهة او عن طريق الشهوة اما عن طريق الشبهة بفساد العلم او عن طريق الشبهة او عن طريق الشهوة بفساد العمل الشهوة فساد في العمل والشبهة فساد في العلم وضياع الانسان بفساد علمه او فساد عمله وصلاح الانسان واستقامته بصلاح علمه وصلاح عمله ولهذا قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمنعم عليهم من صلح فيهم العلم والعمل استجمع فيهم العلم النافع والعمل الصالح والمغضوب عليهم من عنده علم وليس عنده عمل والضالون من عندهم عمل وليس عندهم علم ولا يكون الإنسان منعما عليه من أهل صراط الله المستقيم إلا إذا جمع بين العلم والعمل علم يهدي وعمل صالح يرقيه إلى الله تبارك وتعالى ويبلغ به عالي الدرجات ورفيع الرتب وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثالا آخر عجيبا عظيما في بيان صراط الله المستقيم سبق الإشارة إليه في درس الأمس وعيده تأكيدا عليه وتنبيها على أهميته قال صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط صوران وفي السورين أبواب وعلى الأبواب ستور مرخان ومناد ينادي من أول السراط يا عباد الله ادخل السراط ولا تعوجه ومناد ينادي من جوف السراط يقول يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه إذا فتحت الباب سوف تدخل فإياك وأن تفتح الباب قال عليه الصلاة والسلام أما السرّاط فهو الإسلام، أما السرّاط فهو الإسلام، وأما السوران في حدود الله، وأما الأبواب التي عليها السطور المرقات فهي محارم الله. لاحظ الآن السرّاط محفوف على جنبتيه بسورين جدارين. وفي الجدارين أبواب حدك وأنت تمشي على هذا السراط ألا تخرج عن هذين السورين بحيث تمشي مستقيما وعلى يمينك السورين لا تخرج خارج الأسوار لا تخرج خارج الأسوار وانتبه هنا لاحظ هنا ملاحظة بديعة في المعنى الذي ترجم له المصلي أدخل في السلم أدخل في السلم كافة لا تخرج الى حيث الاهواء او حيث البدع او حيث الضللات او حيث المحرمات حافظ على اسلامك بان تكون باقي داخل هذه الاسوار ماشيا في طريقك المستقيم لا تخرج خارج السور الى حيث الشهوة ولا تخرج تخرج ايضا خارج السور الى حيث الشبهة والضلالة قال قال الصراط المستقيم الإسلام والشران حدود الله وحدود الله عز وجل أمرنا ألا نتعداها وحدود الله أيضا أمرنا ألا ننتهكها لأن حدود الله تاغة يراد بها القربات والدين نفسه الذي أمرنا بامتثاله وتارة يراد بها المحرمات ولهذا يأتي في, في في هذا المعنى فلا تقربوها فلا تعتدوها فلا تقربوها أي المحرمات ولا تعتدوها أي الطريق المستقيم الذي أمرت أمرتم بسلوكه والتزامه والسير عليه قال والداعي الذي يدعو من أول السراط كتاب الله الداعي الذي يدعو من أول السراط كتاب الله ماذا يقول كتاب الله مرت معنا قريبا يا عباد الله ادخلوا السراط ولا تعوجوا كتاب الله عز وجل يأمرنا بهذا وأن هذا سراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتبرق بكم عن سبيله قال والدائي الذي يدعو من جوف السراط واعظ الله في قلب كل مسلم هذا الواعظ ماذا يقول نعم ماذا يقول هذا الواعظ مرة معنا الآن يقول يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه قال هذا واعظ الله في قلب كل مسلم وهذه يا أخوان والله مننا حظيمة من الله سبحانه وتعالى على المسلم أن جعل في قلبه واعظا جعل في قلبه منبها تجد المسلم المستقيم إذا جنحت به نفسه يوما من الأيام إلى أمر محرم أحس في قلبه ماذا أحس وخزى ألم هدم ارتياح ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى بقوله دع ما يريبك يعني تجد في قلبك ريبة انقباض تجد وحشة تجد ضيقة الصدر تجد عدم انبساط دع ما يريبه كيلا ما لا يريبه فالحرام إذا دخله الإنسان الذي هو على الاستقامة وعلى المحافظة وعلى الدين قلبه ينقبض، هذا واعظ. واعظ واعظ كأنه يقول لك كأنه يقول لك ماذا لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه ثم إذا مضى الإنسان والعياذ بالله إذا مضى في الحرام واستمر في الحرام يتبلد عنده ماذا هذا الواحد بل يتعطل ويصبح المعروف عنده منكرا والمنكر عنده معروفا وتنقلب الموازين عنده رأسا على عقد وهذه مصيبة والعياذ بالله ومعنى قوله تبارك وتعالى كلا برانا على قلوب ما كانوا يكسبون فالذنب إذا وقع من العبد نكت في القلب نكت سوداء فإذا عذب مرة ثانية نكت نكت سوداء إلى أن يغطي الران على القلب كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون يصبح وحالته هذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وحد الصراط وعدد السبل لأن الصراط الله عز وجل الموصل إلى رضوانه وجنات النعيم واحد والسبل والسبل ليست سبيلا واحدا بل هي سبل كثيرة وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه أحد أهل العلم وهو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال كلمة عجيبة قال إذا خرج الإنسان عن الصراط المستقيم إلى البدعة يكون أول خروجه عن الصراط المستقيم شبر ثم يكون ذراع، ثم يمتد بعده عن الصراط المستقيم إلى ما لا حد ولا له ولا نهاية أول ما يخرج الإنسان عن الصراط المستقيم يكون بعده عنه شبر ثم إذا زاد صار ذوع ثم إذا زاد زاد بعده عن صراط الله المستقيم وكلما أبعد عن صراط الله المستقيم أبعد عن السعادة وأبعد عن الفلاح في الدنيا والآخرة إذن قوله وجوب الدخول في الإسلام يبينه ويوضحه هذه الآيات التي ساقها المصنف وأن الدخول في الإسلام لا يكون إلا بسلوك, إلا بسلوك صراط الله المستقيم والمضي عليه والتبات عليه إلى أن يلقى العبد ربه وهو على هذا الصراط وهذا, وهذا لا يتحقق للعبد إلا بأمرين الأمر الأول الإلحاح على الله تبارك وتعالى بالسؤال وأعظم دعاء في هذا إهدنا الصراط المستقيم دعاء الفاتحة وكذلك سؤال الله الثبات اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد صح هذا الدعاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك والله جل وعلا يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إذن هذا الأمر الأول الإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالسؤال والأمر الثاني مجاهدة النفس قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبوا لنا وإن الله لمع المحسنين يجاهد نفسه على سلوك هذا الصراط ومعرفته والعمل به والمحافظة عليه والبعد عن نواقصه ونواقضه يجاهد نفسه على على الثبات على ذلك إلى أن يلقى الله عز وجل والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لما ذكر الآية ختمها بهذا النقل عن مجاهد قال مجاهد ومجاهد من علماء التابعين السبل البدع والشبهات قال السبل البدع والشبهات السبل في قوله ولا تتبع السبل أي لا تتبع البدع ولا تتبع الشبهات التي تخرجك عن الصراط المستقيم وتبعدك عنه بل إن من عجيب أمر هذه الشبه وانتبهوا يا أخوان من عجيب أمر هذه الشبه أنها تخرج الإنسان من الصراط المستقيم وتشعره في الوقت نفسه ان ماض عليه ثابت عليه اعظم ما يكون في خطورة الشبهة انها تخرج الانسان عن صراط الله المستقيم وتشعره في الوقت نفسه انه ثابت على الصراط ولهذا صاحب البدعة هل يقر انه على بدعة هل يقر أنه على بدعة مثل صاحب المعصية صاحب المعصية إذا نهيته عن معصيته رأسا يقول لك ادعو الله أن يهدينا أنا مخطئ أنا مقصر أنا مذنب ادعو الله أن يهدينا أما صاحب البدعة إذا نهي عن بدعته يغضب ويدافع ويحامي عن البدعة لأنه يرى أن هذا العمل هو دين الله وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الله احتجر التوبة على صاحب بدعه حتى يدع بدعته لماذا؟ لأن صاحب البدعة يرى بدعته حقا ويرى السنة باطلا والعياذ بالله يرى البدعة التي هو عليها حقا ويرى السنة باطلا وضلالا ولهذا تجده ذات عن البدعة وينصرها ويحميها ويؤويها و. يدافع عنها هذه حاله مع البدع لماذا لأنه يرى أنها حق فهذه مصيبة حال أهل البدع والشبهات أنهم يخرجون عن صراط الله المستقيم ويظنون أن على هذا الصراط والصراط المستقيم أمرته واضحة لا خفاء فيها لا خفاء فيها وهي أن يبنى على الدليل قال الله قال رسوله هذه أمارة الصراط المستقيم أن يبنى على الدليل قال الله قال رسوله لكن لو قال قائل أننا نعمل بهذه الأعمال لأنه مجرب عندنا وعند شيوخنا. هذا ليس من صراط الله المستقيم أو يقول هذا ذوقي أو يقول الآخر هذا ما هوته نفسي أو نحو. هذه ليست أمارات وعلامات على الصراط المستقيم علامة الصراط المستقيم أن يبنى على قال الله قال قال رسوله صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثم بدأ المصلف رحمه الله بالسوق الأحاديث الدالة على هذه الترجمة وبدأ بهذا الحديث العظيم الذي عده غير واحد من أهل العلم من جملة أحاديث عليها مدار الدين عليها مدار الدين فالدين يدور على على أحاديث منها حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد وحديث إن الحلال بين فهناك جملة من الأحاديث عليها مدار الدين وبهذه المناسبة أوصي الجميع بوصية نافعة وهي أن يعتنى بالأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله أوصي وصية بالعناية بهذه الأربعين لأن النووي رحمه الله عندما قصد جمع هذه الحاديث أراد أن يجمع الأحاديث التي عليها مدار الدين التي عليها مدار الدين فالدين يدور على أحاديث جامعة وبقية الأحاديث التي بالآلاف ترجع إلى هذه الأحاديث لأن هذه أصول الدين وجوامعه فكتاب الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الكتاب العظيم كتاب ينبغي أن يعتنى به وكم هو جميل بالاب في بيته والمدرس في مدرسته والمربي في مجاله أن يعنوا بهذه الأربعين يحفظها الأبناء وتشرح لهم وتبين وتوضح فهذا فيه خير عظيم ونفع عميم. أربعون حديثا لا يأخذ حفظها وقتا لا يأخذ وقتا من حفظه بطير جدا يكفيه, يكفيه في حفظها شهر واحد ويعتنى بسماع شرح هذه الأربعين أو قراءة شرحها فيما كتبه أهل العلم رحمهم الله ففي هذا نفع عظيم لكل مسلم في هذا نفع عظيم لكل مسلم ولعل وهذا اقتراح من جملة هدايا الإخوان الذين كرمهم الله عز وجل بالحج وسيعودون إلى بلادهم، لعل من جملة الهدايا التي يحملونها هذا الكتاب، وكتب أيضا نافعة يحملون هدية لأبنائهم وأقاربهم وجيرانهم، على طريقة السلف رحمهم الله والصحابة كانوا يتهادون مسائل العلم، كان أحدهم إذا لقي أخاه يقول ألا وهدي لك هدية فيقول بلا فيروي له حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد أخرجاه أي البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا أمرنا أي ديننا الذي بعث به عليه الصلاة والسلام احدث اي انشى واخترع واوجد في ديننا ما ليس منه اي امر ليس من الدين وهذا فيه تعريف البدعة لو قيل لك ما هي البدعة وقلت البدعة هي ان يحدث في الدين ان يحدث في الدين ما ليس منه او ان يعمل عملا ليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الاخرى ان يعمل عملا يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في توضيح للبدعة وتحذير منها قال من احدث في امرنا هذا امرنا هذا اي هذا الذي بعث به عليه الصلاة والسلام وترك الصحابة عليه وتلقاه الصحابة منه رضي الله عنهم صلوات والسلام عليه وبلغوه من بعدهم ومن بعدهم بلغوه من بعدهم ماذا هو دين الله دين الله هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا أي من أنشأ واخترع في في في ديننا هذا ما ليس منه أي أعمالا ليست من الدين فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه وهذا فيه أن البدعة كلها مردودة حتى وإن حسن قصد صاحبها لو كان قصده حسنا فالبدعة مردودة ولا يكفي صحة القصد لقبول العمل بل لابد من سلامة العمل وموافقته للسنة قد مر معنا في هذا المعنى قول الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمل قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة فالله جل وعلا لا يقبل العمل إلا إذا كان موافقا للسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا خالف السنة فإنه يرد حتى وإن كان قصد صاحبه طيبا وحسنا يرد على صاحبه ولا يقبله الله تبارك وتعالى منه وهذا أمر ينبغي أن نتنبه له وأضرب لكم مثالا جميلا جاء في الصنة أحد الصحابة أحد الصحابة أراد يوم عيد الأضحى ونحن قريب أهد بهذا العيد المضارك أراد يوم عيد الأضحى أن يذبح شاته أضحيته قبل الصلاة وكان قصده الذي أراده قصدا طيبا قال هكذا جاءت الفكرة عنده أذبحها قبل الصلاة حتى لا ننقضي من الصلاة إلا وهي جاهزة ومهيئة ومطبوقة لأن لو ذبحتها بعد الصلاة يتأخر إعدادها إلى وقت طويل لكن أذبحها قبل الصلاة وتهيئ بحيث لا ينصرف الناس من الصلاة إلا وهيئتها لهم هذا القصد سيء ولا طيب قصد طيب ما ما قصد سوءا قصد خيرا قصد خيرا لم يقصد شرا ولا وإنما قصد خيرا فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام عمله وهو ذبحها فعلا قبل الصلاة لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عمله قال له شاتك شات لحم يلس تضحيه الاضحي لها ماذا وقت وقتها بعد الصلاة فذبحك لها قبل الصلاة مع أنه ذبحها متقربا بها إلى الله طالبا بها توابة معجلا في الخير مريدا الإحسان كل هذه لم تشفى قال شاتك شات لحم يعني ليست تضحيا إذا كنت تريد تريدا تضحي فلوضحي وقتها بعد الصلاة فلا يكفي فيه في العمل طيب قصد الإنسان قصن قصده بل لابد أن يجاهد نفسه في أن يقع العمل موافقا لسنة النبي صلى الله وسلامه عليه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورج أخرجه وفي لفظ وهذا اللفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورج هنا هذا اللفظ في فائدة زائدة على اللفظ الأول وهي أن قد يظن الإنسان أن, أن الأمر المبتدع إذا لم يكن هو الذي أحدثه فلا شيء عليه قد يظن الإنسان ذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهرد فتأتي هذه الرواية داتعة هذا الوهم الذي قد يظنه بعض الناس قال من أمل عملا ليس عليه أمرنا فهرد أي سواء كان هذا الأمر المعتدى أحدثه الإنسان أو أحدث له لا فرق سواء أحدثه الإنسان أو أحدث له أحدثه له الشيخه من أهل الضلال والبدع لا فرق في ذلك الكل مردود عليهم مردود على من أحدث ومردود على من عمل بالمحدث كل هؤلاء مردود عليهم عملهم سواء من أحدث الحدث أو من عمل بالحدث كل كل هؤلاء عملهم مردود عليهم ولا يقبل الله تبارك وتعالى من العمل إلا ما كان صوابا ولا صواب إلا ما كان على سنة الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلمه. قال وللبخاري عن أبي هريرة وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن, يأبى يا رسول قيل ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى قال وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى أي إلا من أبى أن يدخل إلا من أبى أن يدخل الجنة هذا الكلام عندما يسمع الإنسان لأول مرة, لأول مرة قد يستغرب إنسان يُعرض عليه دخول الجنة يقول ادخل الجنة ويقول لا أريد الدخول كل أمة يدخلون جنة الا focusesلا من ابا وقال الا من قال أنا لا ان يريد ان ادخل الجنة هذا امر مستغرب. من الذي يقال لا ادخل الجنة ويقول انا لا اريد الجنة الا اريد النار من هو من الذي يقال له تعال ادخل الجنة ويقول لا الجنة ليس لي فيها خاطر وليس لي رعبه الجنة انا رغبة في النار افضل ان اكون في النار لا ارغب الجنة هل احد بهذه السفة ومن يأبه من حد يعرض عليه الجنة ويقال له ادخل الجنة ويقول لا أنا لا أريدها أنا أريد النار لا أحد لا أحد يكون كذلك ولماذا قالوا ومن يأبه يا رسول الله من هو هذا الذي يعرض عليه الجنة ويقال له ادخل الجنة ويقول أنا لا لا لا لي فيها ولا أريدها ومن يأبه يا رسول الله ومن يأبه يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا والله يا إخواني عندما نقرأ هذا الحديث وأمثاله نرى فيه جليا نصح نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته بالأساليب النافعة المؤثرة التي تأخذ القلوب مأخذا عجيبا يعني هنا لما اراد ان يبين هذه الحقيقة لو انه قال من عصاني لا يدخل جنة الا تدل هذه الجملة المقصود؟ من عصاني لا يدخل الجنة الا تدل هذه الجملة bundle المقصود plan لا plan عليه؟ plan عليه، من plan لا يدخل plan لكن من كمال plan وبيانه plan للقلوب plan على الناس ينوع الأساليب في أحاديث عليه الصلاة والسلام فجاء هنا قال كل أمتي يدخلون الجنة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى أي إلا من رفض أن يدخل فأوجدت تساؤلا في قلوبهم من يا من ذا الذي تعرض عليه الجنة ويعرض عليه دخولها ويقول أنا لا أريد من يا أبى يا الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى من أطاعني دخل الجنة أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام بانتفال أمره واجتناب نهيا وهو عليه الصلاة والسلام الرسل قبل إنما أرسلوا ليطاعوا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أرسلوا ليطاعوا ولهذا قال من أطاعني دخل الجنة فالجنة سلعة غالية ولا سبيل إلى دخولها إلا بطاعة الرسول وإلا كما قال بعض أهل العلم كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف أيضا يرام دخول الجنة وبلوغ هذا التمام في المنة بغير اتباع السنة سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وسلم فهذا أمر لا يكون وهذا بين في في قوله من أطاعني دخل الجنة من أطاعني دخل الجنة الجنة لها مفتاح ومفتاحها طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه والسير على من هذه صلوات الله والسلام عليك من يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فلا يكون هذا إلا بالطاعة طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أبى ماذا أبى أن يدخل الجنة الذي يعص الرسول كأنه يقول لنا لا أريد الجنة لأن عصيان الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أين يوصل يصل إلى النار لا يصل إلى الجنة لا يصل إلى الجنة إلا طاعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بامتثال أمره واجتناب نهيته قال من من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى لاحظ العموم الذي جاء في أول الحديث قال كل أمت يدخلون الجنة هذا عام لكن هذا العموم هل هو على اطلاقه كل امتي يدخلون الجنة هل هو على اطلاقه او ليس على اطلاقه ليس على اطلاقه ولهذا لما كان ليس على اطلاقه لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا وانما ماذا قيده قال الا من اباه فالعام اذا كان يحتاج الى تقييد فان مكتبى نصحا نافح صلى الله عليه وسلم أن لا يتركه على إطلاقه وهنا تستفيد فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة غلالة كل بدعة غلالة هل هذا العموم على إطلاقه أو مقيد يستثنى منه شيء هل يستثنى منه شيء بحيث أن نستثنى نقول لا هناك بدعة ليست غلالة بدعة حسنة هل هذا العموم على إطلاقة أو لا لو كان هذا العموم ليس على إطلاقه لقيده الناصر عليه الصلاة والسلام كان يكرر كل جمعة كل بدعة ضلالة كان يكرر كل جمعة كل بدعة ضلالة يكرر ذلك عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة فلو كان هذا العام ليس على إطلاقه لقيده كما قال هنا كل أمتي يدخلون جنة إلا من أبه إلا من أبى فهذا يفيدنا أن مكتبى النصح وهو الناصح الأمين صلى الله وسلامه عليه لا يترك الأمور العامة على أطلاقها إذا كان فيها قيد أو إذا كانت مقيدة كما هو واضح من هنا قال كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى رسول الله إلى آخر الحديث فإذا قوله كل بدعة ضلالة هذا عام على أطلاقه ولو كان من البدع ما ليس ظلالة لبيّن النبي عليه الصلاة والسلام. لقال كل بدع ظلالة إلا ما كان من البدع ماذا لن كذا وكذا هو حسن لكنه أقاه على طرف فكل بدع ظلالة فلا يسول أحد أن يا يأتي ويقول بعد هذا العموم المطلق أن هناك بدع ماذا حسنة. فهذا فيه خطورة جدا نبه عليها الإمام مالك بن أنس رحمه الله عندما قال من قال في الدين بدأة أزلة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لماذا؟ لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دينا زمن محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة فالدين هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وكل محدثة بدعة وكل بدعة غلالة وكل غلالة في النار وهذه الفائدة تذكرها مناسب ولا سيما مع قربنا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد فكل محدث في الدين مرضوط لا يستثنى من ذلك شيء كل محدث في الدين وكل عمل يتقرب به الله ليس من دين الله فهو مردود على صاحبه لعموم قول نبينا عليه الصلاة والسلام كل بدعة ظلالة ولما فتح بعض الناس لأنفسهم بابا تحت البدعة الحسنة دخلوا في ظلالات كثيرة وبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الإمام الشافع رحمه الله من استحسن فقد شرع من استحسن فقد شرع من يأتي بأمور في الدين يستحسنها فهذا يشرع في الدين ما لم يأذن به الله لأنه لو كان من الشرع لأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام أليس كلنا نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه إذن من حاجة إلى البداية يقول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن من شر ما يعلمه لهم ونبينا عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ونصح عليه الصلاة والسلام وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فجزاه الله عن أمته خير الجزاء وصلى الله وسلم عليه وملائكته وأنبياؤه ورسله والصالحون من عباده قالوا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومتطلب دم دم مريء مسلم بغير حق ليهري قدمه رواه البخاري قال شيخ الإسلام بن تيم يترحمه الله تعالى قوله سنة الجاهليه يندرج فيها كل جاهليه مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لم, لم من, من كل مخالفة لما؟, لما جاء به المرسلون هذا الحديث حديث عظيم جدا وفيه فوائد كثيرة وربما لو دخلنا فيه أخذ منا شيئا من الوقت قد يطول فنقف هنا السائلين الله جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة على كل خير وأن يوفقنا للدخول في الإسلام كافة وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن لنا آخرتنا التي فيها معادنا ونجعل يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر فنسأله تبارك وتعالى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين مغل... وأن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا مهتد... خدافا مهتدين وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم نعم السلام عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذا السؤال يسأل عندما يرجع الحاج إلى بلده يزوره الناس فماذا يقولون له وما هي السنة في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفعل وليمة؟ وكذلك يطلبون منه الدعاء، فيرفعون أيديهم والحاج يدعو وهم يؤمنون. إلا السنة التي مضت عند الصحابة رضي الله عنهم ومضى العمل عليها ومضت سنة بين المؤمنين عقب هذه الطاعات الكبار: طاعة الصيام وطاعة الحج. أن يقول المسلم لأخيه تقبل الله منا ومنك هذا الذي مضت به السنة أن يقول المسلم تقبل الله منا ومنك فقد جاءت الآثار عن الصحابة أنهم إذا لقي بعضهم بعضا يوم العيد يقول الواحد لأخيه تقبل الله منا ومنك وهذه الدعوة مناسبة في هذا المكان غاية المناسبة لأن الإنسان إذا انتهى من الطاعة وأتمها أعظم رجاء عنده أن يتقبل منه عمله أن يتقبل منه عمله يعمل العمل ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ولهذا جاء في القرآن في قصة بناء البيت بيت الله الحرام عندما بناه إبراهيم وعانه على البناء ابن إسماعيل قال الله تعالى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أن تستمع العليم أحد السلف وهو رهيب بن الورد قرأ هذه الآية وبكى كما أورد ذلك بن كثير في تفسيره وقال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف لا يقبل فسؤال الله القبول وتبادل هذه الدعوة بين المسلمين ب. هذه المناسبة هو أحسن ما يقال أحسن ما يقال لقاؤه لهم ينبغي أن يكون لقاء من يفيدهم وينفعهم بالعلم النافع وبيان ثمار الحج وآثاره ومنافع الحج وثماره وبيان أن الحج بابا عظيما من أبواب الخير وباب الاستقامة والهداية وايضا ان يجاهد نفسه على صلاح امره واستقامته ومحافظته على طاعة الله تبارك وتعالى ولا يرجع بعد الحج الى بلده ثم يبقى بين الناس قدوة في الشرع بالله. يرجع من الحج ثم لا يجدونه محافظا على الصلاة يرجع من الحج ثم يجدونه ممارسا لبعض المحرمات فهذه مصيبة عظيمة جدا فلذا رجع يرجع وهو خدوة للناس في الخير استفاد من الحج رجع من الحج ومعه التقوى تقوى الله سبحانه وتعالى أما أن يرجع من الحج ثم يكون متعاونا في الطاعات ومقبلا على المعاصي فهذه ليست من أمارات الخير وليست من علامات القبول من علامات قبول الحج أن تكون حال الإنسان في الطاعة بعد الحج خيرا منها قبله لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها من ثواب الحسنة الحسنة بعدها فهذه الأمور ينبغي أن يلاحظها ينبغي أن يلاحظها وأن يحرص على إفادة إخوانا ونفعهم وقضية الدعاء مثل ما مر معنا في هذه المناسبة الكل يدعو بهذه الدعوة تقبل الله منا ومنك أما أن يتخذ هذا الأمر سنة وأن يجتمع الناس على الحاج يبحثون عنه ويطلبون منه الدعاء فهذا العمل لا أصل له وإنما الإنسان إذا أراد رحمة ربه وفضله يقبل على الله سبحانه وتعالى قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعان لكن من لقي أخاه وقد أدى هذه الطاعه لا بأس أن يقول له تقبل الله منا ومنك ولا بأس أيضا أن يبادل هو الدعاء بالدعاء بأن يقول جزاك الله خيرا أو يقول وأنت كذلك تقبل الله منا ومنك أو نحو ذلك فهذا لا بأس به نعم هذا يقول لقد تقرر في الدرس أنه ليس هناك بدعه حسنة فما يقال في مقولة عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه وحديث من سنة في الإسلام سنة حسنة هذه المقولة من عمر لو فهمنا سبب قولها ومناسبة قولها لم يرد عندنا إثبات، ولهذا متى قال عمر رضي الله عنه نعمة البدء هذه هذا السؤال مهم. متى قال عمر رضي الله عنه هذه الكلمة نعمة البدء هذه؟ متى قالها؟ هل قالها عقب أمر ليس عليه أمر الرسول؟ عليه الصلاة والسلام هل قالها عقب عمل ليس عليه أمر الرسول أو أنه قالها عقب عمل عليه أمر الرسول عمر بن الخطاب قال هذه الكلمة عندما جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد وجدهم سلون أو فجمعهم على إمام واحد فلما رأىهم على هذه الهيئة قال نعمة البدعة وهذا اجتماع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد هل هو سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى بالناس التراويح، صلى في المسجد وأما وصلى خلفه أقوام ثم زاد العدد ثم زاد العدد في اليوم الثالث ثم بعد ذلك لم يخرج عليه الصلاة والسلام اجتمعوا ينتظرون في المسجد ولم يخرج وعلّل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام خشيت أن يفترض عليكم خشيت أن يفترض عليكم في زمن عمر رضي الله عنه هل يخشى أن يفترض عليهم الحج؟ لا, لا لم تبقى هذه الخشية فجمع الناس فولم يجمعهم على بدعة جمعهم على سنة سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه الناس منه وصلوا وراءه عليه الصلاة والسلام فقول عمر رضي الله عنه نعمة بدعة هذا لم يرد بالبدعة هنا البدعة بمعناها الشرعي وهو الإحداث في الدين ما ليس منه لأنه لم يحدث في الدين ما ليس منه وإنما أراد رضي الله عنه وعرضاه البدعة بمعناها اللغوي أي أنه هذا أمر بديع وأمر جميل وأمر حسن وأمر طيب أن اجتمع الناس على هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فكيف يأتي إنسان بعد هذا ويشيء أمورا من الدين أمور ليست من الدين ثم يقول فيها هذه المقولة نعمة البدعة هذه ثم يقول فيها هذه المقولة نعمة البدعة هذه. فهل هذا على سن عمر وعلى طريقة عمر حسنة وكله؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من المبادئ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد عمر رضي الله عنه زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بلزوم سنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وهو لا بدعا بل يوصي بالسنن ويدعو إليها ثم يأتي أقوام فيخدفون بدعا ليست من دين الله وأعمال ليست من شرع الله ثم يقولون هذا مثل قول عمر نعمة البدعة هذا فهذا خلط في الأوراق وغلط شنيع في هذا الأمر من جهتين من جهة الإساءة في فهم مقولة عمر ومن جهة الإساءة في ارتكاب البدع وإحداث أمور في دين الله تبارك وتعالى هي ليست من دين الله وكذلك الحديث الآخر المسؤول عنه هو قول النبي عليه الصلاة والسلام من سنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من وجورهم شيء ومن سنى في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من وجورهم شيء ها؟ لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء فهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السنة الحسنة والسنة السيئة أيضا المناسبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث على من سنة في الإسلام سنة حسنة ما هي المناسبة وما هو العمل الذي حصل كان جاء بعض الفقراء ودو الحاجة ودع النبي صلى الله عليه وسلم الناس للصدقة دعاهم إلى الصدقة فجاء حد الصحابة وهو يحمل مالا كثيرا يثقل حمله عليه وضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فانهال الناس بالصدقة فقال صلى الله عليه وسلم من سنة في الإسلام سنة حسنة هذا الصحابي الذي جاء بمال كثير متصدقا به هل هو أحدث في الدين ما ليس منه؟ هل أحدث في الدين ما ليس من؟ والنبي صلى الله عليه وراء ذلك قال من سنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها فيpex سيدا هنا لنتنبأ قوله من سنى في الإسلام سنى حسنة هل المراد به إحياء السنن أو إحياء البدء واضح الجواب المراد إحياء السنن وليس اختراع البدء قال من سنى في الإسلام سنة حسنة والسنة الحسنة هي الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليها وهنا أطرح أو أذكر سؤالا يجلي المقصود تماما وانتبعوا للسؤال هل في الثنن الحسنة الطيبة ما لم يبينه نبينا عليه الصلاة والسلام هل هناك ثنة حسنة لم يبينها نبينا عليه الصلاة والسلام الجواب ماذا الجواب كلا ثم كله ليس هناك سنة حسنة لم يبينها عليه الصلاة والسلام. ولو قال قال هناك سنة حسنة لم يبينها عليه الصلاة والسلام. هل يكون أتم الدين؟ والله يقول اليوم أتمت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي. وهذا وهذا معنى قول مالك رحمه الله من قالت الدين بدعه حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. إذا قولا من سنة في الإسلام سنة حسنة إذا جئت إلى مجتمع وعندهم سنن من دين الله مهزورة مضيعة وحييتها فيهم وحكفتهم عليها ورغبتهم فيها وذكرت لهم الفضائل وعملوا بها تكون ماذا تكون من اهل السنة الحسنة من, من من سنة في الاسلام سنة حسنة فلك اجرها واجر من عمل بها واما ان يأتي الانسان ويخترع في الدين ما رئيس منه بل بعض الناس يخرج آآ آآ آآ الناس من المسجد ومن الطاعة ومن العبادة إلى البدعة ويظن أنه سنة سنة حسنة هذا والعيادة بالله من الضلال إذن ينبغي أن تفهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على بابها والقاعدة كلية ليست من خريمة كل بدعة غلالة كل بدعة ضلالة ولو كانت لها قيد لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاقها بل لقيدها كما قيد في الحديث الذي مر معنا قال كل أمتي يدخلون جنة إلا من أفد فلو كانت البدعة بدعة ليست ضلالة لقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الإطلاق الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين